بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون نون والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون ما انت ابن عمت ربك بمجنون كَرِيمَ جِنُون وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَأَنِيٌ غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم بَصَرُوا وَيُبْصِرُونَ بَصَرُوا وَيُبْصِرُونَ بأيكم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 وَالدُّو لَوْ تُرْهِنُ فَيُذْهِلُونَ وَالدُّو لَوْ تُرْهِنُ فَيُذْهِلُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّاتٍ مُّهِينٍ وَلاَ ان ناعي للخير معتد اثيم ان ناعي للخير معتد اثيم او بعد ذلك زنين سنزمه على الخرط ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين قَفَعَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ قَفَعَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ فَأَصْبَحَتْ قَصْرًا فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين أنغذوا على حرثكم إن كنتم صارمين أنغذوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانقلقوا وهم يتخافتون فان خافزون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرق قادرين وغدوا على حرق قادرين فلما لولا تسبحوا قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين بل بعضهم على بعض يتلاومون أَو لَا إِن يُبْدِلَنَا قِيَامًا العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كتاب فيه لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُم لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُم لَمَا تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يوم أَمْ لَنَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ لَهُمْ يَوْمَ يكشف عَنْ سَتْرٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّدُورِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَتْرٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّدُورِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ وقد كَانُوا يدعون إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَوْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَجَوَنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ يَدِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ وَأَمْلِ لَهُمْ وَأَقْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فهم من مغرم أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَسْتَبِينُونَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تكن كصاحب الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فَجاءَ تَبَاهُرُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجاءَ تَبَاهُرُ رَبِّهِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْن كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفرون يسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر